بسم الله الرحمن الرحيم كاب. ها يا عين صاد بذكر رحمتك ربك Amen. Oh, من قبل ولم تك شيئا وَكَانَتْ تَثِيَا وَكَانَتْ فيا وَسَنُنْعِمُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْوِلْدِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ انْتَبَهَ مَنْ أقول لأمك من سوقية فتخفت من دونهم حجابا فأرسلنا إليه أروحا فتمت ولم أكو بغي كان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاب Allah'a وغزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين فَإِمَّا مَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَتَقُولِ إِنِّي نَذَوْتُ لِلَّهِ مِصَامًا فَقُولِ رَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ لِيَوْمِ الْسِّيَارَةِ فَأَتَتْ بِهِ قومها تحمله يا أختارون ما كان أبوك وأسوء وما 124. والزكاة ما دمت <تصفيق> Oh, <laughs> Thank <laughs> you. पाव and إلا <تصفيق> them مولى لعباده فلتعلموا له ثمنيا و ثم لن نزعم من كل شيء أن أيهم أشد على الرحمن قُوَّنَ الظَّالِمِينَ فِي ذَاتِ وَإِذَا تُتَّلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِنَاقِتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا قال الذين كفروا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ إِنَّهُمْ أَحْسَنُ إِذَا وَأَمَّن يُعَذِّبُهُ وَ الصالحات شق حطُ غي د إِذَا أَمْسَتْ تَخَذُ الذُّرَا نَ كلا دَ Thank mm -hmm. you. لما نعد لهم عبدا يوم نحسر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين لا يملكون الشفاعة إلا من تغذى من ذرّ اللحم على ذا وقال تغذوا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماء تتفكطن من قوتها تشق الأرض وتخرق. فقد أحضروهم عددهم عددهم وقل لهم آتي في يوم القيامة سيجعلون <تصفيق> وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ نُمْنِحُهُمْ ثُمَّ مِنْهُمْ من أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ لَوْ مُرْكِزًا